التوسل بالزوات و بالقبر والزابل القبر والشفع بالمقبر هذا أمر أمر أمر فيه ذرية على الشرك لذلك حدث سد الذرية من الشر وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعل قبر عيدا وتكلمنا عن مسات العتيبة هنا يقول المصرف أما دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يدعوه يعني يطلب منه قضاء حدات <تصفيق> أما دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب الحواج وطلب الشفاعة منه عند قبري هذه بدعة مميت شركة سلام عليكم هنتيم الدرس إن شاء الله فعند قبره أو بعد موتي هذا لم يفعله أحد من السلف أنه لو كان قصد الدعاء عند قابل مشروعا لفعله الصحابة والتابعون وهذا ميزان وهذا الميزان يقلق جدا أهل البدع يقولون لما تجعلون يعني كلما أخذنا لكم قال قال ابن حجر قال على المتأخرين تقولون لنا الصحابة لم يفعلوا يعني أصحاب ميزان نعم أصحاب ميزان لهم أعظم ميزان وهذا الذي قاله النبي العدنان عليكم سنتي وسنة الخلفاء رشدين الذين بعدي عضوا لهم من واجس وإياكم محدثات الأمور المسألة هنا فيها آآ آآ ظهور وليس بخفاء وكذلك السؤال به فكيف الدعاء والصلاة بعد بعد موتي يعني هذا شرك صريح فدل ذلك على أن ما كان في الحكاية المنقطعة لاعتباره من قول استقبله واستشفع به ككلام لا يمكن أن يكون مالك هو الذي يقول بهذا الكلام ولذلك قال ابن التمية كذب على مالك مخالف لأقوال وأقوال أصحاب الصحابة والتبعين وفعلهم التي يفعلها مالك وأصحابه نقلها سائر العلماء إذ كان أحد منهم لم يستقبل قبر للدعاء لنفسه فضلا عن يستقبله ويستشفع به يقول له يا رسول الله اشفع لي أو ادعو لي أو يشتكي إليه مصائب الدنيا الدين والدنيا أو يطلب منه أو من غيره من الموتى من الأنبياء والصالحين أو من الملائكة الذين لا يراهم أن يشفعوا له أو يشتكي إليه من المصائب فإن هذا, فإن هذا كله من فعل النصارى اللهم استحاموا وغيره من المشاكل من ظهارهم من وابتدعت هذه الامه ليس هذا من فعل السابقين الاولين من وجينا انصار ولا الذين تبعووا ولا مما امر به احد من ائمه المسلمين وان كانوا يسلمون عليه إذ كان يسمع السلام عليه من القريب ويبلغ السلام البعيد يعني ملائكه تقول له صل عليك فلان وسلام عليك فلان وقد احتج احمد وغيره الحديث الذي رواه أحمد أو داود سند جيد من حديث حيوان بن شراح المصري حدثنا أبو صخر عن يزيد بن عن أبي راية رضي الله عنه أن عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله عليه روحي حتى أرد عليه السلام وهذه حياة البرزخية ما أدري كيف الناس يطيرون بهذا الحديث ثم على ذلك تراهم يقصون الحياة الدنيوية حتى البرزخية وهذا جهل مركب هذا جهل مركب وعلى هذا الحديث اعتمد العلماء في السلام عليه أن طبره للصلاة الله وسلامه عليه فإن حديث زيارة قبره كلها ضعيفها كلها ضعيف لا يعتمد لا يعتمد على شيء منها في الدين ولهذا لم يرو أهل الصح الصحاح والسوران شيئا منها وإنما يرويها من يروي الضعاف كالدارقني والبزار وغيرهم شوفوا انظروا لنا جعل لك قياسا أيضا في هذا الباب لتعلم أنك و واج... يعني ورد عليك إن, أردت أن ترى وأن تبحث أبدا أن أصول الكتب الستة هي التي تبحث فيها في هذا الباب وأجد حديث فيها عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف معروف الكذب ظاهر عليه مثل قولي من زارني بعد ما ماتي فكأن ما في حياتي وهذا حديث موضوع ما صح هو ضعيف جدا فإن هذا كذب ظاهر مخالف المسلمين فإن من زاره في حياتي كان مؤنا به كان من أصحابه لسيما كان إليه. المجهدين إليه المجاهدين معه ثابت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لا تصب أصحابه فهو الذي نفسه بيدنا أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مدة أحدهم ولا نصيفه عمل واحد من بعد الصحابة لا يكون مثل الصحابة بأعمال مأمور بها وواجبة الحج كالحج والجهاد والصلاة الخمس والصلاة عليه فكيف بأعمل ليس بواجب باتفاق المسلمين بل ولا شرع السفر إليه بل هو منين عنه وأما السفر إلى مسجده للصلاة فيه والسفر إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه فهو مستحب والسفر إلى الكعبة للحج فواجب فلو سفر أحد السفر الواجب والمستحب لم يكن مثل واحد من الصحابة الذين سافروا إليه في حياته فكيف السفر المنه عنه وقد اتفق العمة على أنه لو نظر أن يسافر إلى قبله صلى الله عليه أو قبل غير من الأنبياء لم يكن عليه أن يوفي نذره نعم لهذا نذر في معصية الله جل وعلا وقد قال النسلم لا نذر لا في. في ملامك ابن آدم ولا في معصية الله بلين عن ذلك والنظر السفر إلى مسجد أو المسجد أخصى للصلاة فيه قولان أظهروا عنه يجب ذلك وهو مذهب مالك وأحمد يعني يجب, يجب الوفاء به والثاني لا يجب هو مذهب أبي حنيفة لأن من أصله أنه لا يجب من النذر إلا ما كان واجبا شرعا واتان هدي المسجدين ليس واجبا بالشرع فلا يجب النذر عنده. هذا تأصيل الإمام الحلف والحق أن النذر ما كان من جنس الطاعات وجباء الوفاء به وأما الأكثرون فأقولون هو طاعة لله جال في علاء وثبت في صحيح ألو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نظر أن يطيع الله فليطع ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصي أما السفر إلى زيارة القبور القبور الأنبياء والصالحين فلا يجب بالنذر عند أحد منهم هذا على الأهم الأربعة لأنه ليس بطاعة فكيف يكون من فعل, من فعل هذا كواحد من أصحابه ومالك كاره أن يقول الرجل زرت قبر النبي صلى الله واستعظمه وقد قيل إن ذلك كراهية زياره القبور وقيل إن زيارة أفضل من المزور فكلهم ضعيف عند أصحاب المالك وصح أن ذلك لأن لفظ زياره القبر مجمل يدخل فيها الزيارة البداية التي هي من جنس الشرك بين القبور وسائل المؤمنين على وجهين كما كما تقدم وفصل ابن في ذلك على الزيارة الشرعية والزيار البدعية <تصفيق> فزيارة والشرعية يقصد بها السلام عليهم والدعاء لهم كما يقصد كما يقصد صلاة على أحدهم إذا مات فيصلي عليه صلاة الجنازة فهذه الزيارة الشرعية والثاني أن يزورها كزيارة المشركين والبدع لدعاء الموتى أو طلب منهم أو الاعتقاد أن الدعاء عند قبر أحدهم أفضل من الدعاء في المساجد والبيوت أو أن الإقسام بهم على الله وسؤاله سبحانه بهم أمر مشروع يقتضي إجابة الدعاء فمثل هذه الزيارة بدعة منها منهي عنها بدعتن هي بدعتن لأن وسيلتنا الشك فإن لفظ الزيارة مجمل يحتمل حق مباطرا عاد عدل عنه إلى لفظ لا لبس فيه كلفظ السلام ولم يكن بأحد أن على مالك بما بما رواه في زيارة قبري أو زيارته بعد موتي إن هذه كلها أحاديث ضعيفة بالموضوع لا يحتج شيئا منها في أحكام الشريعة الثابت عنهم صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة وهذا ثابت الصحيح ولكن بعضهم راه بالمعنى فقال ما بين قبري ومنبري هو ورد لكنه ضعيف جدا وهو صلى الله عليه وسلم حين قال هذا القول لم يكن قد قبر فكيف يقومون من قبر ومن بلئ ولهذا لم يحتاج بهذا أحد من أصحابه لما تنازعوا في موضع دفنه ولو كان هذا عندهم لكان نصا في محل النزاع ولكنه مختلف أين يدفن ولكن دفن في حجة عيشة رضي الله عنها وارضها في المكان الذي مات فيه وهذه كان من داب الأنبياء ثم لما وسع المسجد أما وسع المسجد في خلافة الويدة عبد الملك كان وكان نعيمه المدينة أمر بن عبد العزيز أمره أن يشتري الحجرة الح الحجرا ويزيدها في المسجد وكانت الحجرة من جهة المشرق والقبلة فزيدت في المسجد ودخلت حجتها عائشة رضي الله عنها رضاه في المسجد حينئذ وبنوا الحائط الـ الـ الـ البراني مسنما محرفا في النهضة في صحيح مسلم الحديث أبي مرسل الغنوي أنه قال صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها لأن ذلك يشبه السجود لها أن كان وطبعا هنا منع عنه التشبه حتى يعني منع, منع من الصلاة عند الغروب لأن المشكين كانوا يزيدون لها عند الغروب <تصفيق> وإنما كان مصلي إنما يقصد الصلاة لله تعالى، وكما ناء نا عن اتخاذها أم سعيد، عن قصد الصلاة عندها، وإن كان مصلي إنما يقصد الصلاة لله سبحانه وتعالى، والدعاء له فمن قصد قبور الأنبياء والصحين لأجل الصلاة والدعاء عندها فقد قصد نفس المحرمان الذي سد الله رسوله زرعت ورسوله زرعت ورسوله زرعت، وهذا بخلاف السلام المشروع يعني حسب ما تقدم. كما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنه رضاه وقد روى سفيان الثوري عن عبد الله بن سائب عن ذذان عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله نزل لله ملائكه سياحين في الارض يبلغوني عن امتي السلام وهذا رواه النسائي ابو حاتم في صحيح وفيها دلاله على ان الملائكه تبلغ السلام للنبي صلى الله عليه وسلم وان كان بعيدا وفي الحديث المشهور أو أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا علي من الصلاة في كل يوم الجمعة فإن صلاة امتي تعرض علي يومئذ فمن كان أكثرهم علي صلاة أقربهم مني منزلة صلى الله عليه وسلم وأيضا في المسند أحمد بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيث ما كنتم فإن الصلاةكم تبلغني ورأى أبو داود أيضا قال القاضي عاد ورأى أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائبا نائيا أو غائبا أبل أبلغته أبلغته <تصفيق> وهذا حديث في السدية وليس بسقة وروا أبيع المصري في سنة دي عن حسن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبرة ولا تتخذوا بيتي عيدا صلوا علي وسلموا فإن صلاتكم وسلامكم يبلغني وروا سعيد نساء بن عصور في سنة عبد الله بن حسن بن حسن, بن حسن بن علي ابن أبي طالب رأى رجلا يكثر الاختلاف إلى قبر النبي قال له يا هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري أيدا وصلوا علي ما كنتم فإن صلاتكم تبلغني فما أنت والرجل من الأندلس منه إلا سواء يعني الملك الملك يأتي, لك يأتي له بسلامك فلما تفعل ذلك وهو دلاء على كذب العتيبية التي يتمسكون بها مالك قال ويمتصرف وجهك, وجهك عنه ووسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى يوم القيامة نمعد لعنه يوم القيامة تتوسل الناس بشفاعتي وهذا حق كما توطرت به الحديث. لكن إذا كان الناس يتوسلون بدعائه وشفاعاته يوم القيامة كما كان أصحابه يتوسلون بدعائه وشفاعاته في حياته فإنما ذلك طلب لدعائه وشفاعاته فنظير هذا لو كانت الحكاية يعني صحيح أن يطلب منه الدعاء والشفاعة في الدنيا في قبري وفي الحكاية أيضا استقبله واستشفع استقبله به فيشفع فيشفع فيشفعك, أو فيشفعك الله الرعاية فيشفع لا به معناه في اللغه ان يطلب منه الشفاعة يستشفع بيوسي متاء للطلب يطلب منه شفاعه وشفاعته تكون يوم القيامة ليست في قبري ولما جاء الرجل وقال الله فض الله لنا فإن نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله طبعا نستشفع بالله عليك هذا عظيم جدا فسبح رسول الله تنزيها لله في فعلا حتى تعرف ذلك في وجوه أصحابه قال وإحك أتدري ما تقول شأن الله أعظم من ذلك دا من إنه لا يستشفع به على أحد الله يأمر والجميع يقولون سمعنا وأطعنا الله يأمر والجميع لابد أن يقولوا سمعنا وأطعنا فأنكر قوله نستشفع بالله عليك ومعلوم أنه لا ينكر أن يسأل المخلوق أن يسأل أن يسأل مخلوق بالله أو يقصب عليه بالله إنما أنكر أن يكون الله شافعا إلى المخلوق ولهذا لم ينكر قوله نستشفع بك على الله يعني هو يشفع والله جعل قد أعطى له الإذن بالشفع أما أن تقول نستشفع الله عليك الله يأمر والجميع يقولون سمعنا وطعنا ولو صحت هذه القصة العطيبية لكان أولى بهم أن يأتوا يستشفعون به ولو أنهم اذروا منفسهم جاءوك فاستغفوا الله واستغفر الله الرسول ولا إذا شرع لهم أن يطلبوا منه شفاعة والاستغفار بعد موتي فإذا أجابهم فإنه يستغفر لهم واستغفاروا لهم دعاء منه وشفاعة أن يغفر الله لهم وإذا كان الاستشفاع منه طلب شفاعة فإنما يقالوا في ذلك استشفع به فيشفع الله فيه استشفع به فيشفعه الله فيك لا يقال فيشفعك الله فيه هذا معروف الكلام ولغة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب وسائل العلماء حتى قصة وقال قال له قال له إني إني, إني, إني أستشفع بك على الله ثم قال قال له أدعو يا رسول الله قال أدعو وهو في أول الحديث قال له إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت لك وأيضا فإن طلب شفاعاته وطعائه واستغفاره بعد موته وعند قبله ليس مشروعا عند أحد من المسلمين ولا, ولا ذكر هذا أحد من الأعمى الأربع وأصحابهم قدمه وإنما ذكر هذا بعض المتأخرين ذكروا حكاية الحكاية المتأخرين أنه رأى عربيا أتى قبره وقرأ هذه الآية أنه رأى في المنام أن الله غفر له وهذا لم أحد من المشتهدين من أهل المذاب المدبوعين الذين يفتي الناس أو يفتي الناس بأخوالهم ومن ذكرها لم يذكر عليها دليلا شرعيا ومعلوم أنه لو كان طلب دعاء لدعائه وشفاعته واستظهار عند قبره مشروعا معلوم انه لو كان طلب هذا مشروعا لكان الصحابه وتابعونا لهم باحسان اولى الناس ذلك وعلم بذلك واسبق اليه من غيره ولا كان المسلمين يذكرون ذلك وما احسن ما قال الإمام مالك لا يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح اصلح اولها لا يصلح هذه إلا الأمة إلا بما أصلح قبل ما صلح بي أولها فنقف عند هذه وهي أعظم ما نغلق عليه الوقت أذر جدا وأنا سرح بها الوقت فأستأذنكم جزاكم الله خيرا وأحسن الله لو لابد أن أسرع الآن ما عندي أي وقت